قَالَ فَنَا خَقَبُكُمْ أَُهَا المُررسَلون قَلُ إِ أُْرسِلن إِلَ قَوْمٍ مجرَنين لِنُرسِ لَ عَلَيْهِم حِجارََةَون سَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ وَجَدْنَاهَا فِيهَا وَغَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا كَذَرُوا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَمًا وَفيِي ثمَودَ إِذْ قِيلَ لَم تَمَتَّعور حََّ حين فَأَتَوْعَ أَمرِ رَبِّهِم فَأخَلَت فمُ الصَّغِبَةُ وَهُمْ يُرُون فمَسْتَطَعُ مِن بِيامون وَمَا كانَ مُُون تَصِرين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 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَذَرُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ مِنكُمْ نذيرًا مُّبِينًا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ مِنكُمْ لَمُكَذِّبِينَ Quan هناظ